وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين فاستطلت عين بنظر ووعد أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون إن الصراع بين الإسلام وبين أعدائه وبين التوحيد وبين أعدائه هو صراع قديم منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام وأمر الملائكة أن تسجد له وإن صراع الإسلام أيضا بين أعدائه وصراع التوحيد والإخلاص لله تعالى بين أعدائه وبين أهل البدع لهو مستمر وقائم سواء فيما مضى من أيام التاريخ أو فيما يبقى من أيام الدنيا منذ أن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيش بين أصحابه يتلقى الوحي, يتلقى الوحي من السماء ظهر بعض الأكار المنحرفة التي هي أصول للمبتدعة ومنذ ذلك الحين ظهر ذلك الرجل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ذو الخويصرة الذي وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ويحك من يعجل إذا لم أعدل ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ثم قال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا يعني من جنس هذا ومن مثل فكره قوم تحكرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية ولم تزل تتتابع البدع في مناوعة التوحيد ومحاربة السنة فظهر مذهب التشيع الذي هو من أصول مذهب عبد الله بن سبأ ومن أصول مجوثية خرج على المسلمين من تعظيم آل البيت ورفع بعضهم إلى منزلة النبوة كلا بل إلى منزلة الإلهية ألم ترى إلى أولئك الذين سجدوا لعلي رضي الله تعالى عنه وأرى وقدوا يرجدون قائلين أنت هو أنت هو فسألهم من من هو يعني من تقتدون قالوا أنت الله الذي لا إله إلا هو عندها أمرهم أن يرجعوا عما هم وحذرهم من مثل هذا الشرك وهذا الابتداء العظيم لكنهم لم يرجعوا فخج الأفاديد وهددهم بإحراقهم فيها فجعلوا يتساقطون فيها وهو يردد إني لإذا رأيت الأمر أمرا منترا أجلت ناري ودعوت حيدرا ودعوت قنبرا فكان أولئك الشيعة ممن يغلون في الأئمة وممن يعظمونهم ويرفعونهم فوق مرتبة بشرية واليوم أيها الموحدون لا الشيعة الظلال يفيدون للتوحيد والسنة ويحاولون أن يسروا هذا المذهب الباطل بين الناس من جهنة أهل السنة والجماعة ولا ننسى ما عنه الشيعة عبر التاريخ عام ستمائة وسستة وخمسين لما عاونوا, عاونوا المهولة الكتار وقتلوا اهل السنة والجماعة وتعاونوا مع هولاك بقيادة ابن العلقمي ومن كان معه من الشيعة المبتدعة ولا ننسى ايضا في التاريخ ما فعلوه خلال التاريخ سواء في بلدان المسلمين عامة او في مكة والمدينة خاصة او من كيدهم لبلاد الحرمين الشريفين التي قامت على التوحيد والسنة وعلى الحكم بكتاب الله جل في علا فلا نسال نقرأ في التاريخ ما فعلوه بالحجاج قديما وحديثا خلال السنوات الماضية من مظاهرات وترويع للآمنين وأحيانا كثيرة من ضرع لبعض الفتن بينهم أو, بعض أو توزيع بعض المشورات لأجل إبتاد عقائدهم مع مشاركتهم في عدد من الإبتاد والتفجير سواء في هذا البلد أو في غيره والله لولا نفس الله تعالى وتوفيقه جل في علا وحمايته لبلاد الحرمين الشريفين هذه البلاد المباركة ثم لولا يقبط الأجهزة الأمنية لرأيت من أفعالهم عجبا من تعاونهم مع بلاد أخرى مع ايران وغيرها ومن محاولة تهريبهم للسلاح حتى بدأ بعضهم يخزن السلاح ويخبئه في المقابر ويحملون السلاح كما يحملون الميثة ويلفون عنواع الرشاشات والأسلحة ويخزنونها في المقابر ولولا أن الله تعالى بنصه وفط الأجهزة الأملية لمراقبتهم سواء في موسم الحج أو في غيره في المواطن التي يوجدون فيها في هذه البلاد لوجدت من إستاذهم عجبا ولا يخفى علينا جميعا ما يقع على إسوالنا السنة سواء في العراق او في ايران من تسلط اولئك الشيعة المفتدين عليهم حتى ذكر حتى ذكر كبير علماء السنة في العراق الشيخ حارث الضاري في تقرير له قديم ذكر انه من عام 2003 الى عام 2006 يعني خلال ثلاث سنوات فقط بلغ من قتل من اهل السنة والجماعة على ايدي الشيعة اكثر من 100 الف كانوا يقتلون على الهوية. مس مكتي يقول عمر فيقتلونه مباشرة. مس مكتي عائشة فيقتلونها مباشرة. وقرأنا والله أعاذيب وأمور مؤلمة من كيثية قتلهم لأولئك المسلمين وتو وتعذيبهم بأشد أنواع التعذيب حتى إنهم ليرقصون الطفل ثم يطبخونه في الماء ويسلقونه سلقا كما يسلق الأنعام ثم يأتون به بطبق إلى بيته ملفوفا بقماش فإذا ستح أهله هذا الطبق وجدوا هذا الغلامة وهو عمره السبع سنوات والعشر سنوات ولا تعجب من ذلك الذين دمروا الإسلام ودمروا السنة خلال ما مضى في التاريخ وقتلوا المسلمين حتى قتل مليون وتمان مئة ألف في حرب التتار على الإسلام وفضل على وغيره من الشيعة كانوا يتفرجون على هذا بل ويساعدون التتار على أولئك السنة لا تعجب أن يفعلوا اليوم ما يعجبون سواء في العراق أو سواء أيضا في إيران من الصديق على إخواننا في الأحوات وفي غيرها يكفيك أننا هي البلد الوحيدة هي العاصمة الوحيدة في العالم التي ليس فيها مسجد لأهل السنة والجماعة ولا يوجد فيها إلا أماكن يتعبد فيها أن تالوا وأحفاد أولئك المجوس ويشركون بالله جل في علا ويغلون في تعظيمهم لآل البيت الذين هم, الذين هم يتضرؤون من أولئك الذين ينسبون إليهم زورا وضغتانا ما, ما لا يليق أن ينسبه مسلم إلى بشر أيها المسلمون ولا يزال إلى اليوم أولئك الشيعة الرافضة من أهل إيران وغيرها يكيدون للسنة عموما ويكيدون لأهل هذه البلاد خصوصا هذه البلاد التي هي درة الإسلام وهي قلب الدين وهي مأرز الإسلام وهي قبلة المسلمين وهي التي تطجر التوحيد وهي التي نسل فيها نبينا عليه الصلاة والسلام نسل فيها الدين الذي جمع الله تعالى به الأمة هذه البلاد التي لا تزال هي الداعية إلى التوحيد مع عدم تنقص لبقية البلاد لكن الله تعالى شرفها بأن جعلها قبلة للمسلمين في كل الأرض لا تزال إيران تكيد وقبل أيام في معرض الكتاب الدولي في السودان لما حضر وفد ايران في اللقاء الاول ثم اعلن ان المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين هي ضيف الشرف لمعرض الكتاب الضغب الايرانيون وقاموا وغادروا المكان معترضين على ان تكون هي ضيف الشرط لمعرض كتاب في دولة من الدول هل يرضى اولئك اذا ان تبقى هذه البلاد بلا اضرحة على القبور ان تبقى هذه البلاد بلا تعظيم وغلو في آل البيت الاضهار نحن نعظمهم ونحبهم والله ان نحب عليا ترضى عنه ونحبه اكثر من حبنا لانفسنا وابنائنا ونحب الحسن والحسين وآل البيت الطيبين لكن لا لا يجوز ان نغلوا فيهم وان نرفعهم بوق مكانتهم البشرية كما انه لا يجوز ان نغلوا في عيسى سندعي انه ابن الله كما غلت فيه النصارى او ان نغلوا في عزير سندعي انه ابن الله كما غلت فيه اليهود ولا يجوز ان نغلوا فى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وسلم تسليم كثيرة ولا ان نغلوا في شيء من آل بيته الطيبين ايها الأحبة الكرام واليوم لا يزال يحاول الشيعة أن يحكم القضبة على بلاد الحرمين الشريفين سواء من الشمال من خلال العراق وإيران أو من الشرق من خلال محاولة التسلط على بعض دول الخليج وإحداث عدد من الزعزعات السياسية فيها كما وقع منهم مرارا في البحرين وغيرها ويحاولون أن يحكم القضبة أيضا من خلال الجنوب من خلال دعمهم للحوثيين الشيعة هؤلاء الشيعة الذين لا يزالون يحاربون الإسلام ويحاربون التوحيد والسنة ويسوءهم أن يجدوا قبرا لغير طريح عليه ويسوءهم أن نذكر الصحابة على المنبر فنقول رضي الله عنهم ويسوءهم أن نسروا القرآن وأن نعظمه دون أن نعتقد أنه ناقص ومعبوث به وتلاوم متلاعب به يسوءهم كل ذلك ونحن عندما نتكلم عن الحوثيين الشيعة لا يعني أننا نتنقص أهل اليمن فأهل اليمن هم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أتاتهم أهل اليمن هم ألي قلوبا وأرقون فئدة هم أرقون فئدة وألي قلوبا وهم أول من جاء بالمطافحة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ما بين لتقة القلب وحسن الإيمان وما بين حسن الخلق بالأمن والمطافحة أهل اليمن هم الذين دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم بارك لنا في وذلك لنا في يمننا ولا يعني أننا نتنقصهم كلا بل نحن نتكلم عن قائفة من أولئك الحوثيين الشيعة فمن هم الحوثيون الشيعة ما هي قصتهم أطلا كيف ظهروا؟ وما هي أوائل حربهم وما علاقتهم بالزيدية وهل هم اثني عشرية ممن هم على مذهب ايران ام انهم زيدية اتباع زيد رضي الله تعالى عنه الذي سيأتي الكلام عليه ايها الاخوة الكرام بدأت القصة في منصف محافظة فعدة وهي على بعد 240 كيلو مترا في شمال صنعاء وأنت كلما مشيت شمال صنعاء اقتربت من الحدود الجنوبية في المملكة العربية السعودية وهم أكبر في محافظة صعدة فيها أكبر مجتمع للزيدية في اليمن في عام 1986 ألشئ اتحاد الشباب في صعدة لأجل تدريس المذهب الزيدي وكان من أوائل من درس فيه أحد علماء الزيبية وهو بدر الدين الحوثي بدر الدين الحوثي هذا هو اليوم الذي تنسب إليه فرقة الحوثيين الذين يقاتلون أهل السنة والجماعة في الجنوب هذا الرجل بدأ في البداية يدرس المذهب الزيدي ثم بدأ بعض أبنائه وهو حسين بن بدر الدين الحوتي بدأ يكون له نشاط سياسي بدخل في مجلس النواب اليمني وما شابه ذلك وبدأ يظهر الزيدية بدأ يظهرها سياسيا بعد ان كانت مسألة دينية ومذهبية بحثة ظهر الخلاف بعد ذلك بين بدر الدين الحوثي وبين بقية علماء اليمن او بقية علماء الزيدية تحديدا وذلك ان علماء الزيدية كان كثير منهم معتدل. وهم بالمناسبة أيها الأطابل المذهب الزيدي هو أقرب إلى أهل السنة والجماعة منه إلى المذهب الاثنين عشر الشيعي الزيدية لا يتبون الصحابة ولا ينعلون الصحابة ولا يعتقدون أن لا إمة يعلمون الغيب ولا يعتقدون بعقيدة السقية التي عند الشيعة الاثنين عشرية ولا يعتقدون بالبداء على الله البداء يقول الشيعة في شرح كلمة البداء يقول الشيعة ان الله تعالى يقدر الشيء يقدر ان يموت فلان مثلا ثم بعد مضي وقت يبدو لله ان موت فلان فيه مفسده فيؤخر موته فجأة هذا لا يتوج على الله يعني ان الله تعالى لا يدري ما سوف يقع فيبدو له ان يغير ما كان اراده جل في علاه الشيعة يعتقدون ذلك لماذا اعتقدوه لأنهم يعتقدون أن لا إما يعلمون الغيب، فيقول لهم الإمام مثلا سيموت فلان قتل وهم يدعون أن يعلم الغيب، فإذا لم يمت فلان قالوا يا إمام أنت قلت أن فلانا سيموت ولم يموت فيقول إنه قد بدى لله شيء يعني أنا الله أخبرني أنه سيموت لكن الله غير قراره لأنه اكتشف شيئا كان خافيا عليه وهذا كفر بالله العظيم ويعتقده الشيعة الاثني عشرية الشاهد أن الزيدية لا يعتقدون ذلك، لا يعتقدون برجعة الأئمة بعد موتهم، لا يعتقدون بنقصان القرآن، وصار ما عندهم بعض العقائد التي تخالف أولئك الشيعة نسرين عشرية مثل مثلا هم لا يعتقدون ما يعتقد أولئك من الكفر التام لكن الزيدي يخالفون أهل السنة مثلا في تقديمهم لعلي رضي الله عنه على الشيخين الكريمين على أبي بكر وعمر وهذا لا يخرجهم من الإسلام فليبقى اتصالهم بالإسلام وهم يصلون صلاتنا وهم أبعد الناس عن مذهب أولئك الشيعة نثني عشرية عجبا إذن كيف تغلغلت الشيعة الاثني عشرية في الزيدية وكيف أبتدت التوحيد الذي كانوا عليه لما ظهر الخلاف بين بدر الدين الحوثي وبين علماء الزيدية وذلك أن علماء الزيدية كانوا يعتقدون أن الإمامة للناس والخلافة عليهم تكون في الأطلح من الناس سواء كان من نفس علي وطاطمة رضي الله عنهما أو كان من عامة الناس قال بدر الدين الحوثي لا لابد ان لا يكون المتولي على الناس الا من نسل علي وصاطمة وبدأ يغلو في الأئمة ويدعي ان الامامة محصورة فقط في اهل البيت وعلف في ذلك كتابه الزيدية في اليمن وضمنه شيئا من عقائد الشيعة فلما كثر الخلاف بينه وبينهم وتحول الخلاف الى مشكلة بينه وبين الدولة ايضا هناك هاجر الى طهران واقام بها سنوات عندها تمكن منه خلال تلك الأثناء تمكن منه المذهب الشيعي الاثني عشري. بدأ يتمكن منه المذهب وبدأ يحاول أن يؤثر في أتباعه في اليمن يحاول أن يؤثر فيه بهذا المذهب حتى بدأ هذا المذهب قعلا يتمكن من أولئك الحوثيين حتى تحولوا من زيدية إلى شيعة اثنين عشرية في كثير من عقائدهم ثم توصط له توسط لبدر الدين الحوثي عدد من علماء اليمن فرجع الى اليمن عندها بدأت المظاهرات التي قتل خلالها ابنه حسين بن بدر الدين الحوثي وظهر عدد من الاضطرابات بسبب اولئك الشيعة والسؤال ايها الاخوة الكرام كيف استطاعت جماعة صغيرة في محافظة صعدة ان تواجه حكومة اليمن خلال سنوات وأن تقاتل الجيش اليمني وحكومة اليمن جمعت أكثر من 30 ألف جندي ومع ذلك أولئك لا يسالون يقاتلون وهم جماعة صغيرة عجيز من يدعمهم؟ من يمدهم بالسلاح؟ من يؤيدهم؟ من ربما يؤيدهم أيضا بالآراء والتخطيط؟ إنك إذا تأملت في ذلك وجدت أن إيران الشيعية هي الرأس في هذا وذلك لأجل أن تحكم القبضة على بلاد التوحيد لأجل انك مدن لو تمكنت ايران من بلاد التوحيد وذهبت الى البقيع لترين الاضرحة فوق القبور ولترين السائرين يطوفون عليها ولترين بعينك من يسجدون لها وقبل ايام معدودة قبل اقل من سنة لما قام عدد من الشيعة سواء من شيعة هذا البلد او من شيعة ايران لما قاموا بعدد من المظاهرات حول البقيع وبدأوا يرددون يا حسين يا حسين يا علي يا علي يا حيذر يا حيذر يرجدوني عند المقابر إذا تريد أن تستعين بالله أن تستعين وأن تستنصر عند المطائس لا تنادي إلا الله ولا تستدير إلا بالله ولا تستعن إلا بالله ولا تستغف إلا بالله لماذا تنادي فترا لا يسبع دعائك إذا دعوته ولا يجيب نداعك إذا ناديته لكن هذا يدلك على الشرك المتمسك في قلوبهم فهم يحاولون ان يزاجعوا الامن بقدر استطاعتهم ويسوءهم الله كل خير يقوله في بلاد التوحيد لا يزالت ايران تدعم اولئك الشيعة وتؤثر فيهم حتى غلب عليهم المذهب الاثني عشري، واصبح اولئك يعتقدون كبر الصحابة يلعنون ابا بكر وعمر يتنقصون القرآن يدعون ان عليا ولا امه رضي الله تعالى عنه يعلمون الغيب يعتقدون بالرجعة للآئمة، يعتقدون بالمهدية التي سيخرج فيها المهدي من الترداب ولما شادها ذلك بل ان فجر الدين الحوثي ادعى خلال المظاهرات الامامة ثم ادعى المهدية انه المهدي وقيل انه ادعى النبوة وهذا بلا شك انه من ظلو اصحابه دين كما قال الله تعالى عم فرعون فاستخص قومه فأطاعوه لولا أن قوة فرعون قوم سفهاء كانوا قابلين للاستخفاف وإلا لما استطاع فرعون أن يستخفهم فأولئك السفهاء الذين مع الحوثي لما كانوا قابلين للاستخفاف قال لهم أنا إمام قالوا صدق قال لا بل أنا المهدي قالوا صدق قال بل أنا نبي قالوا صدق فهم لما كانوا سفهاء قادرين للاستخفاف استطاع أن يستخفهم فأعطى عروم أيوة لحبة الكرام هؤلاء الزيدية من تمسكهم بالتشيع هؤلاء الفوتيين من تمسكهم بالتشيع انهم خلال المراسلات بينهم وبين الحكومة اليمنية كانوا يطرون على ان يكون طرف حل المشكلة بينهم هو آية الله التستاني ما قالوا والله يحل المشكلة بيننا مثلا هيئة اكتبار العلماء السعودية لجنة الفتوى في الاذهر امام الحرم المكي مجموعة من أمة الحرمين الشريفين يعني ما بحثوا عن من يجمع المسلمون على اعتبارهم مشايخ وودعات وأهل علم إنما ذهبوا إلى شيخ كبير زنديق فاجر في طرف من أطراف العراق وقالوا نريد هذا الرجل هو أن يأتي ليحكم بيننا ولو كانوا يريدون الحق نبحث عن أهل العلم وعن أهل السنة وعن أهل القرآن الذين يعظمون القرآن وطلبوا أن يكونهم الذين يحكمون بينهم وإذا نظرت في قنوات في إيران مثل قناة العالم التي وقفت قبل أيام وقناة الكوثر وفي من القنوات وجدت أنها تحاول أن تجعم هذا التجمع الحوثي الشيعي بقدر استطاعه ضربا لبلاد التوحيد ومأرض الإسلام ونسأل الله جل وعلا أن يرد كيد أولئك الحوثيين في نحورهم ونسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود الجنوبية أسأل الله تعالى أن يتقبل شهدائهم أسأل الله أن يداوي جراحهم، أسأل الله تعالى أن يتوّب رميهم وأن يثبت, وأن يثبت رميهم وأن يثبت أقدامهم وأن يجمع كلمتهم وأسأل الله أن يرد كيد الحوثيين الشيعة في نحورهم أقول ما تسمعون استغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل دم استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم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 وهي وصية إلى إخواننا المرابطين المجاهدين في الجنوب الذين يقاتلون أولئك الشيعة الحوثيين أيون حبة الكرام إن الحفاظ على بلاد الحرمين الشريفين هو حفاظ على بلاد توحيد وسنة هو حفاظ على قبلة المسلمين هو حفاظ على أمن الحجاج والمعتمرين هو حفاظ على دعوة التوحيد فليس فإنك تطوف في أرجائها فلا ترى طليبا معلقا ولا ترى كنيسة تضرب بنواقيسها ولا ترى تماثيل معلقة جهارا نهارا ولا ترى أضرحة على القبور ولو وجد شيء من الأضرحة لتارعت الأجهزة الأمنية قبل الشرعية لأجل هدمها والقضاء عليها ولا ترى شركا عند هذه القبور بينما تذهب إلى عدد من بلجان المسلمين المتفرقة فترى الكنائسة وربما رئيس الصلبانة وربما رئيس أنواع التبرج فحقد أولئك الشيعة على هذا البلد غير مستغرب ودفاع هؤلاء المجاهدين عن هذا البلد هو من أعظم الطاعات التي يتعبدون بها لربهم جل وعلا هم إنما يجاهدون ويرابطون على الحدود حفظا للأمن وحفظا لأمن المصلين وحفظا للتوحيد وحفظا للحرمين الشريفين فنسأل الله تعالى أن يجعل قتيلهم شهيدا وأن يجعله لا يحس بألم القتل إلا كما يحس بألم القرصة كما جاء في الحديث وأسأل الله أن يجعلهم شهداء ويظهر لهم من أول قطرة من دمائهم وأسأل الله أن يأتي بسهدائنا هؤلاء يوم القيامة وجروحهم تثعب دمى اللون لون الدم والريح ريح المثل وأقول لأولئك المجاهدين المرابطين على الحدود أبشروا فإن رباط الساعة في سبيل الله خير من قيام وقيام شهر كامل إن قتالكم هو نصر للحق ودفاع عن الحرمين الشريفين فاحتسبوا أجركم عند الله جل في علاه وأقول لأهاليهم احتسبوا أيضا فإنهم ما ذهبوا لله الحمد لأجل خمر يشربونها أو مكر يعاقرونه إنما خرج دفاعا عن بلاد التوحيد لم يذهبوا بلاد دفاعا عن بلد ترفع فيه الطلبان أو النواحيز أو يمكن فيه المنكرات والخمور والفجور ذهبوا دفاعا عن قبلة المسلمين فأقول لأهاليهم جميعا احتكبوا الأجر بفراقهم عنكم واعلموا أنكم سركاء لهم عندما يطابون أو عندما يستشهدون أو إن رجعوا إليكم سالمين غانم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للشهيد عند الله تعالى خصالاً من أعظمها انه يشفع في سبعين من اهل بيته كل كلا له من ذهب لاجل الجهاد في ذلك الموطن وليبشر باذن الله تعالى إن احسن الله تعالى النية انه سيشفع في سبعين من اهل بيته نصيبه في سبيل الله والله ان كلنا مستعدون لاجل الدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين والله ان دماءنا نترخف بسبب الدفاع عن بلاد الحرمين وعن قبلة الإسلام والمسلمين والله اننا لنضحي بج. ما جمنا ودمائنا في سبيل ان يرفع الله تعالى دينه وان يعز شريعته وفي سبيل ان لا يقوم في هذه البلاد شركة فاذا الانسان استشعر ذلك وعلم بعظمة ما يقومون به علم ان الله تعالى قد وثق اقواما لاجل الجهاد في سبيل الله أسأل الله جل وعلا ان يحفظ بلادنا من كل سوء اللهم اننا نسألك ان تحفظ بلادنا من استاد المسجدين اللهم واحفظها من كيد الحوثيين ومن كيد الرافضة والمتشيعين يا قوي يا عزيز اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم كن لهم ولا تكن عليهم وانصرهم على من بغى عليهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم سدذ رميهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم انصرهم على الحوديين الشيعة يا قوي يا عدي اللهم أمددهم بدمز من عندك يا ذا الجلال والإجرام اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فرد كيده في نحله واجعل تدميرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم احفظ بلادنا وجميع بلدان المسلمين من اسداد المفسدين وحسد الحاسدين وكيد الكائدين يا رب العالمين اللهم وفق طريه أمرنا لمسعوب وتراء اللهم صدق نصيتي للبر والتقوى اللهم وفقه لهداج واجعل عمله في رضاه وسائر أولات أمور المسلمين في كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد